فستبصر ويبصرون بأيكم المثون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تذهل فيذهلون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 فقاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم أن, إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون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 قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبكون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاوون قالوا يا ويلنا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 أفنجعل المسلمين كالمجرمين مَا لكم كيف تحكمون أَمْ لكم كتاب فيه تدرسون إِنَّ لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا دارغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلم أيهم بذلك زعم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين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 نصب لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنُبِذ بالعراء لنُبِذ بالعراء سباب ربه فجعله من الصالحين وإيه كذول الذين كفروا ليصلقونك بأبصارهم لما سمع الذكر, الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين